هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ عليهم عذاب مهين، وإذا تطلع لي آياتنا ولا مستكبرا، ألم يسمعك أن في أذنيه وقرآن؟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 وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي تميذ بكم وبث فيها من كل دابة، ونزلنا من السماء ما فأبتن فيها من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 وَنَنَلَ لَوَهْنٌ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ انْشُكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِن جَهَدَكَ عَلَىٰ أن تشرك بي ما ليس لك بي علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معرفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكون في شخرة فتكون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 واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك والضج من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير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 ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباء ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى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 السّدُور نمتعهم قليلا ثم نطرهم إلى عذابٍ غليظ ولا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 لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من 117. سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم 118. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة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 117. موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين 118. فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصدة 119. وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجيزي والد عن وَلَا ولا مولود ان ولا مولود هو جاز عن شيئا ان وعد الله حق فَلَا فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدِرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدِرِي نَفْسٌ بِأَيْ أَرْضٍ تَمُوتٍ إن ان الله عليم خبير